لآل لآل القرآن. القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دع ربهم منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو، نسي ما كان يدعو إليه من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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرما مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء لأولي الألباب فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ خُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها ما تاني تقش عض من جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضللَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعذابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخَيْزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ديع وجل لعلهم يتقون ضرب الله سل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإن ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.